بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد هذه كراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثامي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى قال المصنف رحمه الله المطلق والمقيد تعريف المطلق المطلق لغة ضد المقيد واصطلاحا ما دل على الحقيقة, على الحقيقة بلا قيد فقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط وخرج بقولنا بلا قيد المقيد نعم والفرق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد والفرق بين العام والمطلق أو بين المطلق والعام أن العام يشمل جميع أفراده بلا حصر وأما المطلق فلا يعم جميع أفراده كما قال العلماء حينما نقول أن هذه الآية عامة في حق جميع الأمة يعني كل أحد يدخل تحت عموم هذه الآية، وجميع أفراد هذا العموم تعم تعمهم أيضا، نعم. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جع ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، والصلاح ما دل على الحقيقة بقيده، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فالقيد هنا هو قوله تعالى مؤمنة ففي آيات أطلقت الرقبة فتحرير رقبة وفي آية القتل جاءت بي رقبة مؤمنة نعم في آية النساء وفي آية في آية المجادلة في الظهار جاء العتق مطلقا فهذا يسمى مطلق وهذا المطلق قيد في سورة النساء بالرقبة المؤمنة نعم. فخرج بقولنا قيد المطلق العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده لأن العمل بالنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا انتبه إن كان الحكم واحدا وأشر على هذا لأن هذا شرط إذا جاء نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به نعم وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد نعم مثال ما كان الحكم فيهما ففي آية في التيمم مثلا تمسح اليد إلى في التيمم نمسح اليدين إلى المرفقين أم إلى الرسغين إلى الرسغين وفي آية الوضوء تغسل اليدين إلى المرفقين وفي آية السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم تقطع اليد أيضا إلى الرسخ تقطع إلى الرسخ لأنها أطلقت أما في آية الوضوء فقال الله عز وجل فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق ولذلك في آت التيامهم قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وبعض الحنابلة يقول تمسح اليدين إلى المرفقين وهذا ضعيف نعم ورد حديث في ذلك أن التيامهم ضربتان وأن المسح إلى المرفقين ولكن هذا ضعيف لو صح لكان خروجا من هذا الإطلاق لأن يدل إذا أطلقت هما الكفان إلى الرسخ من أطراف الأصابع إلى هذا هذه اليد إذا أطلقت بدون تقييد ففي آية الوضوء صارت إلى المرفقين فلما أطلقت في السرقة كان القطع إلى الرسخين وكذلك في التيمم كان المسح إلى الرصغ نعم مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فالحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما نعم يشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما لأن الحكم واحد وهو تحرير الرقبة نعم ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالحكم هنا متحد ولا مختلف مختلف ولذلك كان, كان أمران هذا حكم السرقة وهذا حكم في الوضوء ولما كان الأمران مختلفان قال في آية الوضوء قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق نعم فالحكم مختلف ففي الأولى قطع قطع وفي الثانية غسل غسل فلا, تقييد فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق نعم الكوع وهو ما يلي ما يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصر كرسوع وهو هذا الجزء يسمى كوع وهذا الجزء يسمى كرسوع لذلك يقولون فلان جاهل في العلم لا يعرف كوعه من كرسوعه إذا لم تعرف كوعك من كرسوعك فهذا يعني غاية الجهل من يعرف كوعه من كرسوعك <تصفيق> نعم، عندنا في مصر أن الكوع هو المرفق هذا خطأ، عندنا في مصر الكوع يفهم إذا قلت الكوع يفهم الناس إلى المرفق هذا يسمى مرفق، هذا يسمى ساعد، وهذا هذا الرصان، وهذا عضد، وهذا منكب أو كتف، وهذا عاتق ويسمى فرائس نعم. لأن هذه الأشياء تعلق بها أحكام نعم المجمل والمبين تعريف المجمل المجمل لغة المبهم والمجموع واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره نعم مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة كر فإن القر لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في, في تعيين أحدهما إلى دليل نعم قال رحمه الله تعالى المجمل والمبيل المجمل المبهم والمجموع ويتوقف على غيره في فهمه اصطلاحا وذكر قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء القرء عند أهل اللغة كما في النهار بن أثير يطلق على الحيض ويطلق على الطهر فهل تتربص المرأة ثلاث قروء يعني ثلاثه أطهار أم ثلاث أم ثلاث حيضات تنازع العلماء في ذلك وقد ناقش ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة في زاد المعاد مناقشة لا تجدها في غيره والصحيح أن القرأة هو الحيض للحديث في المستحاضة قال النبي صلى الله عليه وسلم لتجلس أقراءها وهو عند البيهقي ومعلوم أنها تجلس حيضها وليس أطهارها وهذا نص صريح أن المقصود هو الحيض. ولا شك أن المسألة خلافية بين العلماء فهذا دليل يرجح أن القرأة هو هو الحيض. نعم يعني المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير أيام عادتها يسمى في زمان بدم النزيف إذا نزل هذا الدم المطبق الذي ليس في أيام عادة المرأة فإنها تجلس أقراءها يعني مدة حيضها وما بقي فهو استحاضة لها أحكام المستحاض تصوم وتصلي وتصلي ويطأها زوجها ولكن فقط تتوضأ لكل صلاة لا تصلي صلاتين بوضوء واحد وقيس عليها من به سلس بول الذي لا يتحكم في البول يصلي وإن أصابه البول وهو في الصلاة أو لا يتحكم في قضاء الحاجة في الغائط إذا سد محل الحاجة ووضع كيسا وصار صلى الله العافية صار لا يتحكم في غائطه فإنه يصلي على حاله ولكن يتوضى لكل صلاة كما أفتاء العلماء نعم ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيم الصلاة فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان ومثال ما يحتاج إلى غيره وغالبا القرآن يجمل والسنة تفصل ولذلك حكم العلمي العلم بالزندقة والزنديق هو منكر الشريعة وقيل المنافق ويأكلمة فارسية معربة قيل أن من أنكر أو أفت العلماء أن من أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو زنديق لماذا؟ لأنه مكذب أيضا بالقرآن فالله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآت الزكاة كيف نقيم الصلاة أين هذا في القرآن عدد ركعات الصلاة وماذا نقول في الركوع وماذا نقول في السجود وماذا نقول حال القيام وأين نضع اليد وهكذا كل هذا لم يأتي في القرآن وإنما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والله قال لتبين الناس ما نزل السنة تبين ما أجمل وتفصل ما أجمل في القرآن نعم. وكذلك وآت الزكاة الله قال وآت الزكاة طيب أنصبة الزكاة مقدار الخارج في الزكاة في كل نوع من أنواع زكاة الماشية وزكاة المال زكاة عروض التجارة وغير ذلك من أنواع الزكوات كيف تخرج وقيمة المخرج والنصاب والشروط كل هذا إنما جاء تفصيله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أفتى العلماء أن منكر السنة كافر من زنديق والعياذ بالله. نعم. والمثال ما يحتاجه. يعني منكر السنة يعلم أنها سنة ويقول لا أنا لا أحبها ولا أريدها وينكرها. أما إن كان أنكرها بسبب الجهل فإنه يعلم. انتبه لهذا الخير لأنه مهم. ليس مجددا أنه ينكر السنة مباشرة يكفر أنه قد يكون جاهلا يظن أن هذا ليس من السنة يقول اللحية هذه ليس من السنة هذه عادات فيعلم أولا أن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورد فيها خمسة وعشرين حديثة فيها خمس روايات اعفوا وارخوا وتركوا وفروا نعم ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآت الزكاة فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان نعم تعريف مبين. مبين طيب, طيب لعلنا نخف عند هذا الحد حتى لا أصب عليكم يعني دائما درس الوصول سنجمل في الكلام حتى لا أصب عليكم إن شاء الله وفق الله يا كنون يحب ويرضى. وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم القلب لا يتسع لأكثر من خليل القلب لا يتسع لأكثر من خليل ولذا لم يتخذ النبي عليه السلام خليلا والخلة أعلى مراتب المحبة ومراتب المحبة عشرة ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج الساركين علىها الخلة وأما قلته تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة فليس في دلالة على اتخاذ خليل غير الله في حديث الرسول عليه وسلم لو كنت اتخذا من أمتي خليلها يقول أحسنت عليكم يا شيخ أصبحت كسولا في دروس اللغة العربية أريد نصيحة منك يعني أنصحك بالاجتهاد ومنافسة إخوانك المجتهدين معك في فصل اللغة العربية تجتهد وتنافس إخوانك وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرك وأن يفتح صدرك للعلم النافع أن اللغة العربية وسيلة إلى فهم الكتاب والسنة ولذلك أهميتها من هذا الباب وسيلة في فهم كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام فطالب العلم لا بد أن يفهم اللغة العربية أو يأخذ منها مقدار ما يصل به إلى فهم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بدون غلو بدون غلو لا نحتاج أن يصل إلى سبوه إلا إذا كان متخصصا في اللغة لا يكون جاهلا في العقيدة وجاهلا في الفرق لا يعرف كيف يتوضأ كيف يصوم كيف يحج لا يعرف كيف يوحد ربه جل وعلا وينطلق في اللغة يأخذ يعني المختصرات والمتوسطات والمطولات ولا يفهم العقيدة لا إنما يأخذ شيئا فشيئا وإذا كان تخصص في اللغة لا مانا أن يتوسع في هذا الباب وينفع الله به الأمة ينفع الله به الأمة أما أن يكون جاهل في العقيدة ويجعل عنده غلو في جانب اللغة ويشتهر فيها اجتهادا يعني شديدا بحيث أنه يعني يعني يبتعد عن علم العقيدة وعلم الفقه والعلوم الواجبة لا وكثير من الطلاب يقدم علوم الآلة كعلى العلوم الأصيلة لا أو يعني يغالي في هذه على حساب هذه لا يأخذ من علوم الآلة ما يفهم به العلوم الأصيلة كالمصطلح والأصول نح ذلك ويهتم بالعلوم الأصيلة مثل العقيدة والفقه وليس معنى هذا أنه يهمل الأخرى لا يأخذ منها ما يعينه على فهم هذه العلوم يقول الإخوة بعضهم يحجزون مكانا بأي شيء ويجلس قريبا أو بعيدا من مكان سبق الكلام في هذا وأن المكان لمن في المسجد الحجز لمن كان في المسجد أما من ليس في المسجد ليس من حقه أن يحجز مكان وإذا حجز مكانا فهو آثم ليس من حقي هذا إنه متعدي على على حق إخوانه متعدي على حق إخوانه وكذلك إن كان في داخل المسجد يجلس في مكانه يجلس في مكانه الذي حجز حتى لا يحجز مكانين مكان فارغ ومكان يجلس هو فيه لأن المسجد كما ترون ضيق الآن أحمد الأستي يقول الأخ وصل في أسرة العصر في في الدور الثالث على على ال على اللي قدام الباب يعني إن شاء الله من المغرب سيفتح الدورة الثالث إن شاء الله نعم نعم طيب لماذا يجلس في الخارج لماذا يعني يجلس في خلي في الأمام يجلس في الأمام وإذا جاء أحد من الخارج يقول له أنا حجز ذنو كان نعم طيب لعل لا بهذا القدر وفقنا الله ويقلم ويحب ويرضى وصلى الله على نبينا محبا